اثنان استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها ب ب با, ت ت تا س, ث ث ف ف ك ك